يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راينا وقولوا انظرنا واسمعوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راينا وللكافرين عذاب اليم Thank <laughs> you.